او نهی کرد از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 Yeah. لا تَكُونُوا كَمَن نُسُوا اللَّهَ فَأَنذَرُوهُمْ أَن <تصفيق> لا <تصفيق> لرأيته غاشرا متصصة عن من خشية الله love. والتي نَل الأمذالَونَ لا يززويوي أو ابُ الم النري أو ب جدي أو تلك الأمثال نضربها للناس لولهم ينبذ جورون Live! Oh, um. oh um. and هو الله الخالق الفارق المصور له الأسماء يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ والله و الله, هو الله الذي Yo sap yo sé o uhoma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 بسم الله الرحمن اسألوا أيام يوم القيامة فإذا, فإذا برق, برق البطر وخذف go yeah. you right. right. با اون ما قخدا ما وإن علينا بيانة كلا بل تحقون العاجلة وتذرون الآخرة ظن <تصفيق> ان globally <تصفيق> Aظ me For فليس, فليس ذلك بقادر على هل الأجز <تصفيق> و اره Because love is In, In I right. صدق الله العظيم الفاتح.